بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد نصر الله تعالى المسلمين في غزوة بدر نصرا عظيما وحاول المنافقون وحاول اليهود أن يرجطوا في المدينة أن يخوفوا الناس وبدأوا ينشرون الاخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأن أصحابه شردوا وأنهم هزموا في المعركة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه يبشر الناس عند ذلك بدأ اليهود من بني قينقاع يظهرون ما في قلوبهم يعني ما استطاعوا صبرا أكثر من ذلك فبدأوا يظهرون ما في قلوبهم، فبدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتكلمون عن المسلمين وعن الإسلام، وبدأوا يفشون ما في قلوبهم. هذا يقول المصنف هذا، وإذا كان للشخص عدوانه فان كان للشخص عفان عدواني، فانتصل على أحدهما. حنك ذلك شجو الآخر، شجوه يعني حزنه وما في قلبه. إذا كان للشخص عدوان وفاز على أحد العدوين فإن ذلك يحرك ما في قلب الثاني وهاج فؤاده يهيج صدره يتحرك قلبه فتبدو بغضاؤه غير مكتلس بعاقبة عدائه عند ذلك يظهر البغضاء منهم غير مكتلس يعني غير مهتم بعاقبة هذا لا يهتم بما سيكون وهذا ما حصل من يهود بني قينقاع عند تمام الظفر في بدل لما نصر الله المسلمين في بدل هذا الذي حدث اليهود بني قينقاع، بدأ الحقد والحسد يظهر الذي كان في قلوبهم بدأ يظهر عليهم فإنهم نبذوا ما عاهدوا المسلمين عليه نبذوا يعني نقضوا العهد الذي عاهدوا عليه المسلمين وأظهر مكنون ضمائرهم المكنون هو المستتر بدأوا يظهرون المستتر مما في ضميرهم مما في قلبهم فبدت البغضاء من أفواههم بدأت البغضاء تظهر بدا يبدو بمعنى ظهر يظهر البغضاء هي الغضب أشد الكراهية ظهرت البغضاء ظهرت الكراهية من أفواههم بدأوا يتكلمون وانتأكوا حجمة سيدة من نساء الأنصار انتهكوا يعني فعلوا فعلا قبيحا لمرأة من نساء الأنصار وهذا ما يدعو المسلمين للتحجز منهم هذا يجعل المسلمين يجب أن يكونوا منتبهين محتلزين من هؤلاء اليهود وعدم اتمانهم في المستقبل والمؤمنون الآن لا يأمنونهم لا يأمنون من ليس في أمن من هؤلاء اليهود إذا شبت الحرب في المدينة في المستقبل بين المسلمين وغيرهم فأنزل الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إما تخافن من قوم خيانة إذا خفت الخيانة من قوم فاخبرهم وقل لهم إنني قلق من جهتكم وبهذا القلق العهد الذي بيني وبينكم قد انقطع ليس بيننا عهد فاهتموا لأنفسكم فإن وهذا جائز في نقض العهود إذا, إذا عاهد شخص شخصا فلا يجوز له أن يغدر من خلفه لا يجوز أن يكون العهد وأن ينقضه من خلفه أما إذا أرسل إليه قبل أن يبدأ حربا وقبل أي شيء أرسل إليه وأعلمه أنك فعلت كذا وكذا وهذا يجعلني انقض العهد بيني وبينك فليس لك عهد عندي وليس لي عهد عندك فكن في حذر كن على حذر مني وأنا الآن على حذر منك فهمنا وعند ذلك كل فريق يحذر الآخر ويعلم أنه ربما يحدث قتال في أي وقت فهمنا قال هنا يذكر في كتب السيرة أن اليهود من بني قينقاع عرفنا أن يهود المدينة كانوا ثلاثة بنو قريضة وبنو النبيل وبنو قينقاع يهود بني قينقاع هم أول اليهود الذين أظهروا حسدهم وحقدهم. ويلوى هنا قصة لم تثبت بإسناد قوي ولكنها مشهورة في كتب السيرة ومفادها أن امرأة من المسلمات كانت في سوق بني قينقاع بني قينقاع يسكنون في مكان وفيه سوق يبيعون ويشترون فيه فكانت امرأة تشتري من سوق بني قينقاع طيب فكلمها رجل من اليهود راودها عن نفسها عمنا انت جميلة أريد أن أتكلم معك فنهته فانتظر فرصة منها وهي جالسة لشيء فذهب من خلفها وأخذ طرف ثوبها وجمعه إلى أعلى الثياب يعني أخذ الطرف من أسفل وشبكه بخيط أو بشوك أو بشيء في أعلى الثياب وهي جالسة لا تشعر فلما قامت لما وقفت ارتفع الثوب فانكشفت عورتها فصرخ وكان أحد المسلمين موجودا فهجم على هذا اليهودي فقتله فاجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوا فإن القصة كما قلنا مشهورة في كتب السيرة وإسنادها فيه ضعف لم تثبت بإسناد قوي ولكن اشتهر فنحن نقولها فقط لأنها موجودة والمشهور المشهور الصحيح أن بني قينقاع لما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بدأوا يتكلمون فقالوا إنما فاز محمد على قوم من العرب ليست لهم خبرة بالقتال لأن كان القتال بيننا وبينه لرأى كيف يكون القتال الحقيقي لرأى أننا نحن الناس نحن رجال الذين نصبر في الحروب فإنه وهذا لا علاقة له بالأمر النبي قاتل قومه الذين قاتلوه فما علاقتكم بالأمر ولماذا تقولون هذا وما الذي يعني شجعكم على هذا القول وليس بين النبي وبينكم شيء من القتال أو مثل هذا ولكنهم قالوا هذا يخرجون ما في أنفسهم من الغضب ويقولون إذا فاز على قوم من العرب فنحن مقاتلون شجعان نستطيع ان نصبع أمامه في القتال هذا هو المشهور ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إلى رؤسائهم بعد نزول الآية وحذرهم من عاقبة البغل قال لهم لا تظلموا نحن اتفقنا وبيننا عهود فلا تنقضوها وحذرهم من عاقبة البغي ونكس العهد فقالوا له يا محمد لا يغل ما لقيت من قومك لا تنخدع بهؤلاء القوم هم عرب ليس لهم خبرة بالحروب هم آل الصحراء أما نحن فعندنا جيشنا المنظم وعندنا سلاحنا وعندنا رجالنا فإنهم لا علم لهم بالحرب ولو لقيتنا إذا قابلتنا في قتال لتعلمنا أن نحن الناس نحن هم الناس الحقيقيون نحن الذين يثبتون في القتال أن نحن الناس نحن الناس أو الناس بالنصب مفعول به لتعلمنا ثاني ولو رفعت فهي خبر لأن خبر أن المشددين هذا أولى، وكانوا أشجع يهود، كان هذا الفريق فهم بنو قينقاع كانوا أكثرهم شجاعة، بنو النضيل، بنو قينقاع وبنو كريضة، كريضة كانوا إلى جهة الشمال، والنضيل كانوا في الوسط، وبنو قينقاع كانوا إلى جهة يمين المدينة من أسفل، فكانوا أكثر اليهود شجاعة، فأنزل الله سبحانه كل الذين كفروا. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد كل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكافرين ستغلبون إن الله تعالى سيقدر هزيمتكم فتخسرون القتال ليس فقط هذا وتجمعون يوم القيامة تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد المهاد هو الفراش الذي يوضع للطفل اصلا المهاد هو المكان الذي ينام فيه الشخص والمهاد للطفل هو المكان الليل يضعونه فيه فبئس المهاد هو مهاد الكافرين بئس المكان الذي ينامون فيه هو جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقطة أيها اليهود قد رأيتم آية الله وقد رأيتم معجزته فتعلموا منها لكم آية في فئتين في جماعتين جماعة المسلمين وجماعة أهل مكة من المشركين قد كان لكم آية لكم درس وعبره تعلموا منه في فئتين في جماعتين التقت يعني تقابلت للقتال فئة تقاتل في سبيل الله فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت الطاهوت يرونهم مثليهم رأي العين هم يرون هذا الفريق من المؤمنين يرى الكافرين مثليهم يراهم ضعفهم عددهم كبير رأي العين طيب وقد فاز المسلمون مع قلة عددهم والله يؤيد بنصره من يشاء النصر من عند الله ليس بالعدد وليس بالسلاح النصر من عند الله والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبره مولي إن في ذلك هذا فيه عبرة وموعظة لأصحاب البصر لأصحاب العقول المتيقظة يتعلمون من هذا وعند ذلك تبجأ النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك تبجأ من حلفهم عبادة بن الصامد أحد الرؤساء الخزرج عرفنا أن اليهود في المدينة كانوا على ثلاثة أقسام قريضة في جهة الشمال وفوقهم الاوس وبين قريضة وبين الأوس احلاف بينهم اتفاقات وبنوا النظير وبنوا قينقاع وفوقهم الخزرج وكان الخزرج أكثر عددا من الأوس وهم في حلف معهما حلف في معاهدات والأوس يقاتلون الخزرج والخزرج يقاتلون الأوس واليهود من بني قريضة يساعدون احلافهم واليهود من بني النضير وبني خينقاء يساعدون أحلافهم ويقتل العرب بعضهم بعضا فإذا وقع بعض اليهود من هذا الفريق أو هذا الفريق في الأسر هؤلاء يرسلون بعض رجال إلى حلفائهم يساعدونهم وهؤلاء كذلك ويمدونهم بالمال والسلاح وهؤلاء كذلك فإذا أسر بعض اليهود هنا أو هنا كان اليهود الآخرون يرسلون في فدائهم وإن يأتوكم مصار تفادوهم وهو محرم عليكم وإخراجهم لما حدث هذا الأمر وعلم عبادة بن صامت رضي الله عنه وهو من الخزرج علم بهذا أعلن عبادة أن الحلف الذي بيني وبين بني قينطاع حلال وأنني قد نقضت الحلف معهم وليس لكم عندي حلف وليس لي حلف عندكم فاحضروني وأنا أحضركم وفسخ رضي الله عنه عهده مع اليهود أما عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو أيضا من الخزرج فقد تمسك بالحلف وقال لليهود نحن ما زلنا معكم أنا وقومي وفريقي من الخزرج ما زلنا معكم وإن تبجأ عبادة بن الصامت مع قومه فهؤلاء فريق وليس كل الخزرج تبرأ عبادة رضي الله عنه من حلفين، وهو أحد رعساء الخزرج، وتشبث بالحلف عبد الله بن أبي عبد الله ابن أبي تشبث يعني تمسك به بالحلف، وقال إن رجل أخشى الدوائر وهذه هذه حجة كل منافق في كل زمان هذه الحجة هي دليل هي حجة لكل منافق. يوالي الكافرين في كل زمان إذا سألته لماذا تصاحب الكافرين يقول لك أنا أخشى من المستقبل والدنيا تدور اليوم ينتصر المسلمون غدا ينتصر الكافرون لا تكون الدنيا للمسلمين دائما فأنا أخشى الدوائر الدوائر دوران الدنيا فهو يقول أنا رجل أخشى الدوائر وهؤلاء حلفائي وأصدقائي فلا أتركهم أخاف أن تدور الدنيا علي فأنزل الله تعالى تعليما للمسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض هؤلاء تكون الولايه بينهم اليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى ومثل هذا أما أنتم أيها المؤمنون فلا تتخذوهم أولياء ومن يتولهم منكم طيب من لم يصدق وعد الله تعالى وتولى هؤلاء الكافرين قال الله تعالى فإنه منهم أنا بريء منهم من أحب أن يميل إلى الكافرين ومن خشي من من تقلبات المستقبل فليذهب إليهم ولينتظر منهم دفاع وحماية ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهد القوم الظالمين والظلم يفسر كثيرا في القران بمعنى الشرك والكفر فانا لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن ذهب الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون وقالوا يا رسول الله من منا لا يظلم فإن لم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا من منا لا يظلم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ليس معناه الظلم الذي هو معروف بل الظلم مقصود به الشرك طيب ثم قرأ عليهم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فهنا الله سبحانه لا يهدي القوم الظالمين الظالمون قد تفسروا بالكافرين هنا. يقول الله تعالى في المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض هؤلاء الأشخاص الذين مرضت قلوبهم يقولون يسارعون فيهم هم يسرعون إلى اليهود والنصارى ويتقربون منهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة هم يقولون نحن نخاف أن تصيبنا دائرة من دوائر الزمان فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني لا تقلق يا محمد صلى الله عليه وسلم ربما جاءك الله بفتح من عنده أو أمر من عنده فيصبحوا على ما صروا في أنفسهم نادمين فيصبح هؤلاء القوم يصبحون نادمين على ما كتموا في صدورهم وفي قلوبهم وعندما تظاهر يهود بن يهود قينقاع بالعداوة وتحصنوا بحصونهم صار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نصف شوال بدأ اليهود لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بأنه لا عهد لهم معه بدأوا يتجهزون ويستعدون ويرفعون السلاح فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نصف شوال في شهر شوال في وسط الشهر من هذه السنة وكان حامل اللواء هو حمزة رضي الله عنه يحمل لواء المسلمين يحمل لواءه عمه حمزة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا بابة الأنصار خلفه عليهم ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قينصار بالجيش فإن عند ذلك كعادة اليهود اليهود يسكنون حصونا والحصن هو ماذا؟ هذا بناء كبير يسكنون في داخله في داخل الحصن أبنية أيضا يعني هذا بناء مثل الصور حول القرية حول كل القرية يبنون صورا واحدا وله أبواب متعددة على الطرقات المختلفة وهناك عمال مسؤولون عن فتح الباب وغلقه ثم في داخل هذا الصور توجد بيوت الناس وكل قوم يبنون لأنفسهم حصنا حول أصول وحدهم يعني كل قوم في الداخل يبنون حصنا في داخل الحصن الكبير وهذا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من جدر لا يقاتلون مجتمعين إلا إذا كانت القرية مغلقة عليهم محفوظة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لكتالهم فوجدهم قد دخلوا إلى حصونهم وأغلقوا الأبواب، فلم يستطع المسلمون الدخول إليهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوما حاصرهم يعني أحاط بالجيش حول هذه القرية، فلا يدخل إليها أحد ولا يخرج منها أحد. لا يخرج لطعام ولا لغيره ولا يدخل. وهم يبنون هذه الأصوال والحصون حول ماذا حول مساكنهم فقط. في الصباح تفتح الأبواب فيخرجون من المساكن يذهبون إلى مزارعهم ويذهبون إلى المراعي يرعون الأغنام هذا ليس في داخل هذا الصور هذا في الخارج فلما حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم غنم تريد أن تأكل وعندهم طعام ومزارع يريدون أن يذهبوا إليها حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا خمس عشرة ليلة ولما رأوا من أنفسهم العجز عن مقاومة المسلمين نظروا إلى حالهم ونظروا إلى حال المسلمين فعلموا أنهم لا يستطيعون القتال فلما رأوا من أنفسهم العجز عن مقاومة المسلمين أدركهم أدعوه أصابهم الخوف الشديد أدعوه وسألوا عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي أو أن يخلي سبيلهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يخرجون من المدينة. قالوا دعنا ونحن نمشي ونترك لك المدينة. فإنه فيخرجوا من المدينة. ولاهم النساء والذريعة. يعني وسنحمل معنا نسائنا وأولادنا فقط. وللمسلمين الأموال. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ووكل بجلائهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكله بالجلائب قال يا عبادة أنت مسؤول عن اخراجهم وعن امهالهم ثلاث ليالي أعطيهم المهلة لثلاثة أيام ثلاث ليالي ثم أخرجهم من, من مكان من بني قينقاء ثم ماذا ثم أخبرني بذلك أمهلهم عباده رضي الله عنه ثلاثة ليال فذهبوا وخرجوا إلى أذجعات وأذجعات مدينة أو قلية تابعة للشام ذهبوا إلى أذجعات يقول مصنف ولم يحل عليهم الحول حتى هلكوا لم يمر وقت طويل حتى هلك هؤلاء القوم يعني مات شخص بعد شخص بعد شخص لم يمر وقت طويل حتى هلكوا وخمس النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، النبي قسم أموالهم إلى إلى خمسة أقسام، أربعة منها للجيش المقاتل، وواحد لله ورسوله. خمس النبي أموالهم، وأعطى سهم ذوي الحلف لبني هاشم ولبني المطلب دون أخويه عبد دون أخويهما عبد شمس ونوف، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الكربة من بني هاشم فهمنا وبني المطلب أعطى لهذين القومين ولم يؤطي ابناء عبد شمس ولم يؤطي ابناء نوفل لماذا كنا لأن بني هاشمة ولان بني المطلب هم الذين دخلوا في شعب طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم كانوا مشركين ولكن لما حاصل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وقف معه بن هاشم وبن المطلب. أما عبد شمس ونوفل فلم يقفوا مع المسلمين فكانوا في فريق الكافرين. فهمنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا فعلت ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب في وحدة عفواً بنو هاشم وبنو المطلب نحن شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام هكذا نحن بنو عبد المطلب وبنو هاشم نحن شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام أيضاً وشبك النبي بين أصابع يعني وضع أصابعه بعضها في بعض فهمنا وبعد ذلك حدثت غزوة بعد غزوة بني قينقاع ولم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل حاصر اليهود حتى نزلوا على حكمه فاخرجوا وكان أبو سفيان متهيجا لأنه لم يشهد بدرا التي قتل فيها ابنه قربائه أبو كان غاضبا لأنه في غزوة بدل لم يكن موجودا وقتل فيها كثير من أبنائه فهمنا وأقاربه فحلف ان لا يمس أن لا يمس رأسه, رأسه الماء حتى يغزو محمدا وليبجر بقسمه خرج بمائتين من أصحابه يريد المدينة ولما قاربها فراد أن يقابل اليهود من بني النظير ليهيجهم على الحرب ويستعين بهم بهم على حرب المسلمين. فأتا سيدهم حياب بن أختب فلم يرضى مقابلته. فأتا سلامة بن مشكم فأذن له واجتمع به ثم خرج الرجل من عنده وأرسل رجالا من كرش إلى المدينة. فحركوا في بعضها نخلها ووجدوا أنصاريا فقتلوا ولما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في إثرهم في مئتين من أصحابه لخمس خلونا خرج في إثرهم يعني خلفهم لخمس يعني في خمسة ليال في خمس ليال خلونا من ذي الحجة بعد أن ولى على المدينة بشير بن عبد المنذر، ولكن لم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هربوا وجعلوا يخففون ما يحملونه ليكونوا أقضل على الإسراع فألقوا ما معهم من جنوب السويق الجنوب جمع جراب واركيس السويق فأخذه المسلمون ولذلك سميت هذه الغزوة سميت هذه الغزوة بغزوة السويق في غزوة السويق أبو سفيان ما زال غاضبا لأنه لأن قومه هزموا في غزوة بدر وهو لم يكن موجودا وكان مع التجار فكان ينتظر الوقت الذي يقاتل فيه المسلمين وحلف أن لا يمس حلف على نفسه أن لا يمس رأسه الماء أن لا يغسل شعره سيبقى هكذا بدون غسل حتى يقاتل المسلمين أو يحدث فيهم شيئا فهمنا ولكي يفعل ذلك جمع مجموعة من أصحابه وذهب إلى المدينة ولما اقترب فهمنا لما اقترب منها ما دخل إلى المدينة مباشرة دخل إلى الجنوب عند من عند اليهود إلى الصورة وجدت البحر المتوسط إلى الشمال، وجدت البحر الأحمر إلى الشرق، ووجدت بلاد العرب هذه. نجد اليمن في الجنوب، هذه بلاد العرب، اليمن في الجنوب. ونجد السعوديه إبناء والإمارات وقطر وعمان وهنا تجد أدو في بلاد الشام إبناء ولبنان فوق قريبة من البحث مثل هذا الذي نريد هذه بلاد العرب اختصارا فلما كان نعم لما كان المسلمون في مكة كانوا مستضعفين وكان النبي يصلي خلف ماذا خلف الكعبة فتكون أمامه الكعبة ويكون أمامه بيت المقدس فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستطع هذا لأن الكعبة فجيعة والمدينة ولأن المدينة فجيعة طيب. نعود إلى موضوعنا المشركون أبو سفيان ورجاله خرجوا من مكة إلى أين؟ إلى المدينة طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة خرج إلى الجنوب وبقي في غالي ثولي ثلاثة أيام ثم مشى من طريق مختلفة حتى وصل إلى المدينة هؤلاء ذهبوا من طريق إلى المدينة والأهل المدينة كانوا ينتظرون من المشركين في ذهابهم ونجوعهم الى الشام كانوا يتقدمون وينتظرونهم في طريقهم وهذا الذي حدث في الغزوات التي سبقت قبل بدل وبدل كان كذلك المهم أن هؤلاء المشركون تقدموا إلى المدينة فدخلوا من جهة الجنوب المسلمون يسكنون في الشمال واليهود في الجنوب وعلى الشرق والغرب بأجدون صحراوية شديدة يصعب أن ينشى فيها فما؟ فتقدموا وقبل أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى اليهود وسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم واليهود ساعدوا ساعدوهم عند ذلك علم أبو سفيان أن الأمر مناسب أن الأمر مناسب له أو شعر بذلك فأرسل بعض من رجاله إلى المدينة لكي يفعل شيئا فقتلوا عياً وسرقوا ما مع معه من الغنم فهمنا جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم إلى هؤلاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بمئتي يعني ببمئتي فارس خرج معه عفوا بمئتي رجل، وهؤلاء استطاعوا الهروب ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحد. ولماذا سميت غزوة السويق لأنهم كان معهم كثير من السويق والسويق مثل الدقيق هنا هذا دقيق يضعونه في اللبن أو في الشربة ويقلبونه يأكلونه أو يشربونه فكان مع هؤلاء المشركين كثير من السويق فلما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم أسرعوا لكي, لكي يهربوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يحملون أوزاراً ثقيلة أرادوا التخفيف فبدأوا يلقون أكياس السويق التي يحملونها فلما وصل المسلمون إلى مكانهم لأن المسلمين يتبعونهم ثم وصلوا وجدوا سويقاً كثيرا وسميت الغزوة بغزوة السويق لأجلها أنهم طرقوا طعامهم يخففون الوزن لكي تسرع بهم الابل وفي هذا العام سن الله يعني شرع الله للعالم الاسلامي سنه عظيمه بها يتمكن ادناء البلد الواحد من المسلمين ان يجددوا عهود الاخاء وان يقووا علوه الدين الوثقى وهي الاجتماع في يومي عيد الفطر وعيد الاضحى وكان نبي صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين في صعيد واحد ويصلي بهم ركعتين يصلي بهم ركعتين تضرعا إلى الله أن لا ينقصهم ماذا أن لا يقصم عروتهم وأن ينصرهم على عدوهم ثم يخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم حاضا على الاتلاف النبي يخطب فيهم ويحثهم ويشجعهم على الاجتماع والاتلاف والاتفاق يحبهم على الانتلاف ومذكرا لهم ما يجب عليهم لانفسهم ثم يصافح المسلمون بعضهم بعضا شرع الله سبحانه في ذلك الوقت صلاة العيد هذه أول سنة للمسلمين خارج, خارج مكة فشرع الله لهم يوما أو شرع الله يومين يجتمع الناس فيهم يخاطب بعضهم بعضا يسلم بعضهم على بعض يرى بعضهم بعضا في عيد الفطر وفي عيد الاضحى ويصلي المسلمون في هذا اليوم ركعتين يقف الإمام بعدهما يخطب خطبتين مثل خطبتي مثله الجمعه ثم بعد ذلك يسلم المسلمون بعضهم على بعض ثم يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين حتى يكون الصلول عاما لجميع المسلمين فبعد الفطر زكاة الفطر وبعد الأضحاء ذا الحلوب حيا نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوفقنا لأعمال سلفنا نسأل الله سبحانه أن يجمع بين قلوب المسلمين كما جمع بين القلوب القديمة وأن يصلح أعمالنا كما أصلح أعمال اسلافنا وفي هذه السنة أيضا تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة تزوج علي وعمره 21 سنة بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها 15 سنة وكان منها عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة الحسين والحسن قالوا من أولاد فاطمة الحسن والحسين وزينم وفيها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر وسنها الذاكة تسع سنوات في هذه السنة أيضا انتقلت عائشة من بيت بها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرها في ذلك تسع كان عمرها تسعة سنوات. هذا كله في السنة الثانية من الهجرة. واضح. في السنة الثالثة يقول مصنف رحم الله يا الله هذا أمر عجيب. يقضى على الشقي بالشقاوة حتى لا يسمع ولا يبصر. الله تعالى يكتب على الشقي أنه شقي والشقي عكس السعيد الله كتب الشقاء على بعض الناس أنهم يكونون في شقاء كتب الله تعالى عليهم ذلك فلا يسمع هذا الشقي ولا يبصر هو كتب عليه ذلك فهو يسعى إليه فيتخذ الغدر رداء يجعل الغدر مثل الرداء الذي يلبسه هو غادره ويتخذ الخيانة شعارا يجعل الخيانة علامة له فلا ينجح معه إلا إراحة العالم من شهره هذا الشخص الذي وصل إلى هذه الدرجة من الكبس أصبح ماذا؟ أصبح يبحث عن الغدل يبحث عن الخيانة فمثل هذا يفضل إراحة العالم منه هذا كعب بن الأشرف اليهودي عظيم بن النضير، كعب بن الأشرف هو رئيس بني النضير الذين أخرجوا، بن النضير أخرج بني بنو قينقاح بقي بنو كليزا وبنو النضير. هذا كعب بن الأشرف عظيم بن النضير، أعمته عداوة المسلمين حتى حتى خلع بركه على الحياة هو عدو للمسلمين عدو شديد. حتى خلع البلقع. البلقع هذا ما يغطي الوجه. عن الحياة يعني تعرف النقاب. المرأة التي تلبس النقاب هي تستحي أن ينكشف شيء منها. فهمنا؟ فضلا عن أن تكشف النقابة كاملا. فهذا الرجل قد كشف وجهه كاملا يعني أصبح لا يستحي من شيء. وصار يحرد قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه بالشعر ويجتهد في إثارة الشحناء بين المسلمين فكلما جبر النبي صلى الله عليه وسلم كسرا هاضه هذا الشقي، كلما أصلح النبي شيئا مكسورا جاء هذا الظالم فظلمه وأفسد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفثه من سموم لسانه بما يخرجه من لسانه من الصم بين الناس الشقي كتب الله عليه الشقاء فإذا هو يعمل أعمال الأشقياء هذا بقضاء الله تعالى من ذلك هذا القبيح كعب بن الأشرة خان الله وخان نبيه صلى الله عليه وسلم ليس فقط هذا بل وكشف وجه الخيانة ولما انتصل المسلمون في بدر وراء الاسرى لما انتصل المسلمون ببدر لما نصر الله المسلمين كان كعب بن في جالسا ويرى الاسرى الذين أخذوا من أهل مكة وهم مقيدون مربوطون يمشون لما انتصل المسلمون ببدر وراء الاسرى مكرنين في الحبال مكرنين يعني كل اثنين يربطان معا في الحبال خرج إلى قريش يبكي قتلاهم ويحجدهم على حرب المسلمين. لما رأى كعب ابن الأشرف هذا ذهب إلى قريش يشجعهم ويقول ما بالكم تسقطون على هذا تعالوا إلى قتالي وأنا ساعدكم. وبدأ يوسوس لهم. قال قال هنا يحجدهم على حرب المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الأشرف يعني من يكفينا شر هذا الخبيث ملك عبد بن العشر فإنه قد آذى الله ورسوله هو يؤذي الله ويؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال محمد بن مسلمة أحد رؤساء جيش النبي صلى الله عليه وسلم أحد القادة كان كثيرا ما يكون قائدا على الجيش قال رضي الله عنه قال محمد ابن مسلمة الأنصاري أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ هل تحب أن أقتله؟ قال نعم فقال أنا لك به يعني أنا المسؤول أنا سعفا واذن لي أن أقول شيئا أتمكن به فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سأكفيك هذا الخبيث ولكن اسمح لي أن أكذب بشيء أقول شيئا ليس صحيحا لكي أصل إليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ما تريد. فهمنا؟ ثم خرج من محمد بن مسلمة ومعه أربعة من قومه حتى أتى كعب خرج ومعه أربعة من القوم وذهبوا الخمسة إلى كعب بن الأشعث فقال لهم إن هذا الرجل هكذا يتكلم محمد بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه كعب بن الأشرف عن النبي ذاب إلى كعب يعني وأظهر حزنا قال إن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سالنا صدقه هذا الرجل قد سالنا ان نكون من الصادقين معه صدقه وان قال وانه قد عانانا هو قصدنا واتعبنا او انه في هذا ذهب الى من ذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من يهود بني بن النضير. اللهم الكسم الثاني قي نقاء هو من يهود بني النضير وكان قبيحا شديد ال اللسان. لما نصر الله المسلمين في بدر ذهب كعب بن الأشرف إلى إلى آل مكة يشجعهم ويقول تعالوا إلى القتال وأنا معكم ويحثهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ كل اليهود لا يأخذ كل قومه به هذا خبيث من بينهم ولكن ليسوا جميعا يفعلون هذا عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يكفينا هذا الخبيث فقام إليه من قام إليه محمد بن مسلمه محمد بن مسلمه من الأوس انتبه إلى هذه التقسيمات محمد بن مسلمة من الأوس يقاتل من سيذهب ليقتل من سيذهب ليقتل كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف من يهود بني بني النضير الذين كانوا محرفين للخزر. نحن كنا المدينة عموما بين بين أرضين صحراويتين بين جبال. يسكن اليهود في جنوبها، يسكن بنو كيمبا. يقولون عن النبي يقولون عنه أيضا في جنوب المدينة والمسلمون يسكنون في الشمال في الشمال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة دخل المدينة من فوق فهم اليهود في جهة الجنود نقض هذا الفريق العهد فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بأموالهم وخرجوا بنسائهم وأبطالهم هذا الفريق وأخذت أموالهم فقط الفريق الثاني بن النظير لم يصلوا فذهب إلى من؟ ذهب إلى القريش يستعديهم هذا واحد من زعماء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين من يكفينا؟ كعب بن الأشرف. هنا المسلمون تجد الثزرج كثيرون وتجد الأوس فالنقاء والنظيم كانوا حلتاء مع الثزرج وكريدة كانت مع الأوس فخرج من خرج من الاوس محمد بن مسلمة سيذهب إلى هذا العدو من بني النظير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أكفيكه ولكن سأتكلم بكلام إئذن لي ببعض الكلام هذه حرب والحرب خدعة فأدن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب محمد بن مسلمة ومعه جماعة خرج ومعه أربعة من قومه حتى اتى كعبا فقال له إن هذا الرجل طبعا يريد أن يطمئن كعبا فذهب إليه وقال إن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قد عنانا قد أتعبنا معه كل يوم يريد مالا يريد مالا يريد مالا, يريد مالا ادفعوا زكاة ادفعوا صدقة هكذا يقول محمد بن مسلمه لمن لكعب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل قد عنانا قد, تعب قد أتعبنا معه فهمنا وإنه يريد صدقة يريد منا صدقة يريد مالا وليس عندنا مال لكي نعطيه وإني قد أتيتك أستسلفك أنا جئت إليك ماذا؟ اخذ منك بينا أستسلفك لكي أعطيه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يظهر كأنه يظهر كأنه كاره غاضب كأنه غاضب على النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا فقال وأيضا والله لا تملمنهم قال قال له كعب بن الأشرف أنتم ما رأيتم شيئا سيأتي أكثر من ذلك وسيطلب منكم أكثر حتى تتعبون منهم فهمنا الحوار بينهما مستمر قال كعب وأيضا والله لتملون منه بعد ذلك لأنه سيطلب أكثر وأكثر فقال له محمد بن مسلمة إنا قد اتبعناه يعني نحن قد عاهدناه واتبعناه ونحن لا نريد أن ننقض العهد معه حتى ننظر لا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه نحن لن نتركه حتى ننظر إلى النهاية ماذا سيفعل؟ وقد أردنا أن تسلفنا مثلا وسقا أو وسقيني. طيب نريد أن تسلفنا وسقا أو وسقيني. ال الوسق هذا كيل نوع من الكيل. نريد أن نأخذ ماذا؟ شيئا وسقا أو وسقيني من عندك. دينا كتب عندي في في الهامش الوصف هو الصاع ليس صاع الصاع هذا 4 كيلوغرامات او ثلاثة كيلوغرامات فهمنا وهم لا يستسلفون ثلاثة كيلو ال الوصف اكثر من ذلك فقالوا نريد وصفا او وصفين قال نعم ولكن ارهنوني انا موافق ان اعطيكم دينا ولكن اريد تامينا أريد رهنا تفهمني تريد دينا نعم اترك هذه الساعة عندي وخذ مئة جنيه دينا وعندما طلبتها اعطيك ساعتك واذا لم ترك عندي التأمين عندي الضمان استطيع ان ابيعها واخذ مالي فهمنا؟ هذا اسلوب الرهن قال ارهنوني فقالوا اي شيء تريد نعم نرهنك ماذا تريد قال ارهنوني نسائكم قال تعطوني بعض نسائكم تأمينا عندي، فعندما تردون النقود أدفع لكم. قالوا كيف نلغن نسائنا؟ وأنت أجمل العرب، أنت رجل جميل، كيف نترك نسائنا عندك؟ هذا كعب بن الأشرف يريد تامينا قال أعطوني نساءكم بعض النساء. قالوا لا نعطيك نسائنا، أنت جميل وكيف اترك زوجي عندك؟ قال إذا أنعموني ابناءكم فقالوا نلغن ابناؤنا نرهاك أبناءنا نعطيك الأبناء فيصب أحدهم فيقال رهن بواسق أو وصقين لا هذا أيضا قبيح كيف نترك أولادنا ثم بعد ذلك يصبهم الناس يقول كنت رهنا أمام بعض الطعام لا نقبل هذا أيضا قال كيف نرهاك أبناءنا فيصب أحدهم فيقال رهن بواسق أو وصقين هذا عار علينا ولكن نرهاك اللأمة نحن ممكن نعطيك السلاح فهمنا هو سيعطيهم دينا ويجد شيئا يكون عندهم تأمينا قال أعطوني نسائكم، قالوا لا يرفع قال أعطوني أبناءكم قالوا وبعد ذلك عندما يكبر الولد يقولون كنت رهنا أمام بعض الطعام لا لا نقبل هذا ولكن نعطيك سلاحا ممكن سنعطيك بعض الدروع بعض السلاح ونأخذ الدين فعندما نرد إليك دين نأخذ سلاحنا نعطيك اللأمة اللأمة نغنوك اللأمة يعني السلاح فرضيا قال موافق فوعده ليلا أن يأتي قال طيب نذهب الآن ونأتي إليه نذهب من أين من عند بن نظير إلى إلى مكانه لأن في الحي العاشر والحي الثامن يعني قالوا نذهب الآن ونعود في الليل معنا أرهن ونأخذ الطعام ونأتيك السلاح وهذا هو الذي كان يريده محمد بن مسلمه رضي الله عنه يريد أن يدخل إلى حصون بني النظير بالسلاح يريد أن يدخل وهو يحمل سلاح فهمنا فقال نرهنك السلاح فرضي فواعده ليلا قال سنأتيك ليلا فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أبو نائلة هو أخو كعب بن الأشرف من جضاع هو عربي وهذا يهودي ولكن كان بينهما رضاع فهو أخوه من جضاع فذهب أبو نائلة ومحمد بن مسلمة وكان معه عباد بن بشر والحارس بن أوس وأبو عبس بن, بن جبر وكلهم من الأوس فناداه محمد بن مسلمة يا كعب ابن الأشرف قال نعم يا كعب ابن الأشرف ناداه انزل إلينا فقالت امراته قالت له زوجه أين تذهب الآن أين تخرج الساعة وإنك مرء محارب أنت رجل في قتال أنت محارب ويخشى عليك من الخروج في هذا الوقت فقال إنما هو ابن أخي محمد بن مسلمة ولضيعي أبو نائلة هذا محمد بن مسلمة لا اعرف من هم ولماذا جاءوا هذا أخي هذا ابن أخي محمد بن مسلمة ليس ابن أخيه شقيقا هذا من اليهود كما كنا وهذا من الأوس وهذا رضيعي هذا أخي من الرضاعه أبو نائلة فهمنا إن الكريمة لو دعي إلى طعنة بليلة بليل لا أجاب يقول لزوجه إن الرجل الكريم حتى لو نودي إلى القتل في الليل فإنه لكرمه يجيب ولا يتوقف ثم قال محمد لمن معه إذا جاءني إذا جاء كعب بن الأشرف فإني آخذ بشعره أنا سأمسك شعره شعر من شعر كعب فأشمه تعرفوا فأشمه وهو كتب هنا بالضم الفعل شم يشم ليس يشم ليس مضمون والضم فيه قليل والمشهور الفتح اخذوا بشعره فاشمه فاذا رأيتموني استمكنت من رأسه فاضربوه إذا رأيتموني أمسكت رأسه جيدا فاضربوه فنزل اليهم كعب متوشحا سيفا نزل كعب وهو يحمل سيفا في يده وهو ينفح منه ريح المسك ينفح يعني يظهر منه ليح المسك ينتشر منه ليح طيبة هو يهودي غني ويضع المسك وله ليح طيبة فقال محمد ما رأيتك اليوم ريحا أطيب من ذلك يعني أنا ما رأيت ما شممت ريحا اليوم أطيب من هذه الليحة أتأذن لي أن أشم راسك يا كعب تأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه طيب شمه يعني مال كعب بن الأشرف على محمد بن مسلمة برأسه فأمسك محمد رأسه رأس كعب ليشمه أو ليشمه فلما استمكان منه لما أمسكه وتمكن من إمساكه قال دونكم فاقتلوه قال ضربوه فاقتلوه فضربوه فقتلوه ففعلوا وأراح الله المسلمين من شر أعماله التي كان يقصرها بهم طيب أهلكه الله وأراحى المسلمين من شره الذي كان يفعله ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه ذهبوا إلى النبي فأخبروه قد فعلنا كذا وكذا وقتلنا وكان قتل هذا الشقي في ربيع الأول من هذا العام في شهر ربيع الأول من العام الثالث وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من رئيس غدرا ومقاصل سوء ومحبة لإثارة الحرب أرسل من يريحه من شره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ القوم جميعا بذنب واحد فإن ليس إذا أذنب واحد يعاقب الجميع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الخطأ من واحد فإنه يحاسبه هو إذا رأى من رئيس غدرا وإذا رأى منه مقاصد السوي وإذا رأى منه محبة لإثارة الحروب هو يحب أن يثير الحرب والكتاب كان النبي يرسل له من يريحه من شره يرسل إليه من ينهي حاله لكي نستريح منه وكذلك فعل, فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مع أبي عفك اليهودي وكان مثل كعب في الشر فهم وياتينا قصة النبي عفر فعل النبي مثل هذا مع هذا الخبيث أيضا كان يذم المسلمين ويقول شعرا في سبين هذا في أول أو في أوائل السنة الثالثة من من الهجرة نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونتكلم عن غزو النبي صلى الله عليه وسلم لغفان